استو استو أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم <تكلم> الله <آمين تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> ألف لاما تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فِي ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أ تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه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 ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذُوقُوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة في لا كانوا فيه يختلفون، أو لم يهذلهم كم أهل كنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون؟ أو لم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعة، تأكل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 إنهم منتظرون الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا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 زمريرام ودانية عليهم ظلالها وذللت قُطُوفُهَا تذليلا ويقاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت خواريرام خواريرام من فضة قدرها تقديرام.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 بِرَام عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلا ويذرون وراءهم يوم ثقلام، نحن خلقناهم وشدنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيلا.